وَتَعاوَنوا على الْبِرِّ وَاتَّقُو وَلَا تَعاوَنوا علىلَ الإِثْمِ والالعدوان وَاتَّقُ الله إِ اللهَّه شَديد العقاب حُرّمَة عَلَكُم المَيتَةُ وَدَّمُ وَلَحمُ الْخِزير وَماءهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ وَْمُن خَنِقَ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وَأَن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون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 الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطيبات وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَطَعَامُهُمْ حِلٌّ لَّكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قبلكم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله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 وَإِن كُنتُم مَرْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن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 إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ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 وَآمَنْتُم بُِسُل وَعَزَّرتُمُهُم وَآقَرَضتُم اللهَّهَا قَرْضًا حَسَنَ لَكَِّرًا عَنكُم سَيئاتِكُم لَكَِّرًاَّ عَنكُم سَيئاتِكُمْ وَلَ أُذِخِلًَا وَلَادْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وَجَعَلنا قُلوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُونَ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم وَيُخْرِجُهُم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 قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح بن مريم وامه ان اراد ان يهلك المسيح بن ومن في الارض جميعا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 يا اهله الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم علافه فتره من الرسل ان تقولوا ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير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 وَجَعَلَ لَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا على عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ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 إ ييدك للتقُتُلني مَا أَنَ بباسِط يذِي إلَكَ لأَقُتُ لكَ إِن أَخَافُ الله, إني أخاف الله رب العالمين إني أريد إِن أَخَافُ اللهَّه رَبّ العالممين إِن أريد أَ تَبُ أَبإِثم وَإِثمِكَ فتَكُونَ مِن أَصحاب الن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 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا إِنَّكَ فِيرًا مِنْهُمْ ثُمَّ إِنَّكَ فِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأرض يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا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 والالسَّارِق وَسَّارقَةُ فَقُطَعوا أيدِييَهُ مَا جَزَ أَنْ بِمَا كَسَبََكَلًَا مِنَ اللَّ وَلَّهُ عزيزٌ حَكِيم فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِظُ الْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِن اللهَّه يتوبُ عَلَم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 وَمِنَ الذي نَهَادُ سََّعونَ للِكَذبِ سََّعونَ لِقَوْمٍ آخَرينَ لَ يَأتُكَ يحَرّفون يحَرّفونَكَلِمَ مِن بَعْدِمَ وَضِعهِ يَقولُونَ إن أُوتتُم هذا فَخذُون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 لهم فِي الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للصحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا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 وَمَلَم يَحكُم بِمَا أَزَل اللهَّهُ فَأُولائكَهُمُكَافِرُون وَكَتَبَنَا عَلَيهِم فِيهَا أَ النَّفْسَ بِ النَّفْسِ وَالعَينَ بِالعَينِ وَالْأَنفَ بِأَنف وَالْأَن فَبِالأَن فيِي وَالْأُذُونَ بِالْأُذُونِ وَالسَِّ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 وَقَفَّيْنَا على آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ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 م جَاءكَ مِنَ الحَقّ لِكُلّ جَعلناَ مِنكُم شِرعَتَ وَمِنهاجَ وَلَ شَ اللهَّهُ لَجَعلكُم أَُّتَاحِدَتَ وَلَ لَبلَلُ وَكُم فيِي م آتَكُمْ فَسْتَبقُ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 فَيَصْبِحُونَ عَلٰى مَا أَسَرُّوْا فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَادِمِيْنَ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ أَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاصْبَحُوْ خَاسِرِيْنَ يَا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون فسو يفات الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزته على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 مَل عَنَهُ اللهَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ القَِادَةَ وَالْخَانازيرَ وَعَبَدَ الطَّغُوط أُلائِكَ شَرْرُم م كَانَو وَأَضَلُّ عَنسَو السَّبيل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 غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُزِيدُ نَفِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ الرَّبِّ طُغْيَانًا وكفرا وَأَقَن بَيْنَهُم العدَتَ وَالبَغضَّ إِلَ يَمِ القِيامَ كُمَا أَقَدونَ رَ لِحَرْ بِأَطُفَأَهَ اللهَّ وَيَصْعونَ فِي الأأَرضِ فَسَادَ وَلَّهُ لا يُحِبّ المُفسِدينين. ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم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 مَلْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ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 ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون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 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ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 يا ايها الذين امنوا ليبلو انكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أَُهََّينَ آممَنوا لاَا تَقتُلُ الصَّييدَ وَأَن تُحُرم وَمَ قَتَلَهُ مِن كُمُّ تَعَم مِدَم فَجَزَاءُم مِثْلُ مَا قَتَلَ مِن النَّعَم فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ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 ذَلِكَ للتَعُوا أن اللهَّهَا يَعلَمُ مَا فيِي السَّمواتِ وَماَا فِي, وما في الأررضِ وَأَن اللهَّه بكُلِّ شيءَيئ عليِيم علَوا أن اللهَّهَ شَديد الععِقابِ وَأَن اللهَّهَ غَفُور الرَّحيِيم مَا عَ الرَّسُول إِلَّبَلَو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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تاساكم وإن, وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدلكم عف الله عنها والله غفور حليم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 لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله ان اذا لنا من الاثمين فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما فَآخَرانَقُمانَانِ مَ قامامهُمَا مِنَّذينَ ْتَحقََّّ عَلَيهِمُ الأوْلَانِ فَيُقُص مَانِ بالِاللَّ فَيُقُسِ مَانِ بِاللهِ لَ شَهَادَتُ نَا أَحَُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَْتَدَيْنَا وَمَعتَدَينَا إِا إذََّ مِنَ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أَوْ يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين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 اذ ايت كبروح القدس تكلمنا في المهدي وكهلوا واذ علمتك الكتاب والحكمه واذ علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل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 وَإِذْ أَوْ حَْتُ إلىِى الحَوَارّينَ أَنْ آمِنُوا بِ وَبِاصُولِ قالَاُ آممَن قالَاوا آممَن وَشْهَدَ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 قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً تكون لنا عيداً لاولنا واخرنا واية منك وارزقنا وانت خير الرازقين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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا نِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ الله؟ قَالَ سُبْحَانَكَ